فنواصلوا في هذه الليلة بأمر الله جل وعلا ما تبقى لنا من قصة نبي الله يونس من قصة نبي الله إبراهيم والتي بدتها معكم في اللقاء الماضي كجزء من هذه السلسلة المباركة النورانية التي عنوانت لها بما قاله ربنا فبهداه مقتده لنلتمس الفوائد والعبر والدروس من قصص الأنبياء لعلنا نأخذ نهجا في طريقنا وحياتنا لنعيش كما عاشوا لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في الجنة فربنا جل وعلا يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فاللهم ارزقنا وإياكم من فضله وتحدثنا في قصة النبي إلى إبراهيم في اللقاء الماضي حول إبراهيم الكريم حول وإبراهيم الذي وفى حول إبراهيم الخليل حول حب الله جل وعلا لنبي الله إبراهيم والليلة بأمر الله جل وعلا نكمل ما تيسر ليتممها بأمر الله جل وعلا في هذه الليلة ليكون لك في الدرس الخامس الذي نستفيده من قصة نبي الله إبراهيم ألا وهو هجرة نبي الله إبراهيم هجرة نبي الله إبراهيم بداية أيها الكريم الله جل وعلا زكى نبي الله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان كان أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا الانعمين إبراهيم صلى الله عليه وسلم أحس بالغربة, بالغربة الشديدة حتى وصى أهله ومع هذه الغربة وصى أهله وأصحابه وأقرانه ومرابع الطفولة إلا أنه آثر محبة الله جل وعلا فترك كل هذا ترك الإخوة والأحباب والأهل والأصحاب ترك الأب والأم ترك جميع الناس ترك الأراضي التي أحبها وتعلق قلبه بها ترك كل ذلك لأجل الله جل وعلا فخرج مهاجرا إلى الله ور... إلى الله سبحانه وتعالى خرج نبي الله إبراهيم يريد الله والدار الآخرة خرج وهو أمة لم يكن على ظهر الأرض من موحد إلا ثلاثة في هذا الزمان لم يكن على ظاهر الأرض من موحد إلا ثلاثة: نبي الله إبراهيم ومعه زوجته سارة ومعه ابن أخيه لوط. كما قال الله جل وعلا: فأأمن له لوط وقال إني مهاجر الأرض. لما أُودي نبي الله إبراهيم كما سات معنا في الإذاء وفي الابتلاء الذي تعرض له إبراهيم. ما دما أُودي لما وجد لوط هذا الإذاء أكرمه الله جل وعلا فأأمن إبراهيم. ثم أخذه وهاجر من بلاده إلى بلد تعرض فيها أيضا للإيذاء ثم هاجر بعد ذلك إلى أن فرج الله جل وعلا قربته وهزال الله جل وعلا همه المهم أن نبي الله إبراهيم خرج مهاجرا إلى الله جل وعلا ليعلنها صريحة لو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا عليه فهو يعلم أن ربه معه سوف يخرج إليه ليقابله أو ليعبده في أرض ليرضى الله جل وعلا عنه كما قال تعالى يا عبادي إن أرض واسعة فأيا تعبدون فإذا خشيت تعذرا في بلدة فإذا خشيت تعذرا في بلدة فشد يديك بعاجل الترحالي إذا خشيت ابتلاء أو جذعا أو عدم استفادة اللي دينك لينك فاترك هذه الأرض وذهب الى ارض اخرى واعلم ان الله جل وعلا سيجعل لك فرجا ومخرجا وسيرزقك الله جل وعلا من حيث لا تحتسب كما سيظهر لك ان البلاء اذا اشتد والكرب اذا عظم لابد ان يأتي الفرج من الله جل وعلا لكن الفرج لابد ان يأتي بسعة فليس اي فرج ليس ازالة هم فقط ليس ازالة كرب فقط إنما إزالة هم وزوال كرب مع فرج وسعة ورزق من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا كرمه فياط فهو الكريم الغني سبحانه وتعالى هاجر نبي الله إبراهيم قال الله جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو السميع العليم وقال الله جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين خرج نبي الله إبراهيم من بلاده بعد أن أُذي أشد البلاء عند العراق حين قابل حاكم الأرض في هذا الزمن الذي ملك مشارق الأرض وغربها وهو النمرود وقد قيل إنه حكم الأرض أربع مئة سنة أربع وهو يحكم الأرض وقف نبي الله إبراهيم وحده حتى ألقى في النار ثم ترك هذه الأرض الذي تعذره فيها أن يعبد الله جل وعلا ليه ذهب إلى أرض مصر، لكنه فوجئ ببلاء آخر حين خرج مع زوجته سارة فقال لها وهو على مشارف مصر: إذا سألوني فسأقول بأنك أختي والحديث بالصحيب الخاري سأقول بأنك أختي فأنت أختي في الإسلام فليس على ظهر الأرض من مسلم إلا أنا وأنت فلما دخل إلى مصر تعرض للبلاء فأوذي نبي الله إبراهيم أخذ هذا الفرعون أخذ زوجته سارة وراوذها عن نفسها لكن الله جل وعلا نجاها كما لا يخفى على كثير منكم الله جل وعلا أكرمها فلبط يده أو أمسكت يده فلم يستطع أن يقترب منها فقال أدعو الله لي وأتركك فدعت الله جل وعلا ففرج عنه فحاول أن يمسكها مرة ثانية فأمسك فعاد الكره ثالثة فقال ردوها فما أتيتوني إلا بشيطان ردوها وأخدموها هاجر فرد الله جل وعلا كيل الفاجر وأخدم جارية لإبراهيم وزوجته فضلا من الله جل وعلا وكرما تعرض إبراهيم للبلاء في عراق خرج إلى أرض لعله أن يجد عبادة لله جل وعلا فذهب إلى مصر فتعرض هناك للفرعون وكما يظهر لكم أن نبي الله إبراهيم يتعامل مع السعماء يتعامل مع الرساء يتعامل مع الروس لما؟ لأن الله جل وعلا يعلم أن إبراهيم أمة وحدة يستطيع إبراهيم هو أمة أن يكلم الأمة يستطيع إبراهيم هو أمة أن يكلم زعيم الأمة لذلك فإن نبي الله إبراهيم أرسله الله إلى النمرود حاكم الأرض وارسله الله جل وعلا إلى فرعون حاكم مصر. ثم بعد ذلك خرج إبراهيم يبحث مهاجرا إلى الله جل وعلا عن أرض يعبد الله جل وعلا فيها فذهب إلى الأرض المباركة هناك في مكة لكنه فوجى بأمر من الله جل وعلا أن يترك زوجته وابنه هناك في هذه الأرض القاحلة لا جرع ولا نفس ولا عين ما ولا قطرات ما إن تنزل من السماء وأمره الله جل وعلا أن, يتربه أن يتربهما ويبحث عن أرض أخرى يعبد الله جل وعلا فيها فذهب نبي الله إبراهيم في الآخر إلى الأرض المباركة إلى أرض الشام هنا أكرمه الله جل وعلا ووسع عليه الرزق كما سيأتي معنا أن الفرج لا بد أن يكرم الله جل وعلا من من تعرض للبلاء والأذى بفرج عاجل قريب بسحة منه سبحانه وتعالى هاجر نبي الله إبراهيم هجرة من مكان إلى مكان لأنه يريد الله والدار الآخرة وأنت وأنت يا أبو الحبيب الدرس الذي ينبغي أن تستفيده أن تعبد الله جل وعلا في المكان الذي تستطيع أن تعبده فيه ليرضى الله جل وعلا عنك الفائدة لا بد أن تستفيدها أن إذا تعرضت لبلاء في بلد فاذهب إلى بلد آخر تعبد الله جل وعلا فيها أن إذا أوذيت وأنا لا أريد أن أحرك قلوب الشباب على البيوت فلا يفهم أحد من الشباب أنه إذا تعذر إذا تعذرت عبادة الله جل وعلا في بيته، إذا تعذرت عبادة الله جل وعلا في بيته، فلا يترك بيته للمسجد لمكان آخر أو للمسجد الآخر أو لمكان آخر لا، بل اصبر مع أهلك إذا كانوا أهلك، فالله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، لكني أقول لك على الأقل حاول أن تهجر المعاصي إذا كنت لا تستطيع أي أهل الحبيب أن تهجر الأغاني. أن تهجر السيجارة أن تهجر المشي على الكريش أن تهرج أن تهجر الدخول على مواقع النت أن تهجر قرناء السوق. إذا كنت لا تستطيع أن تهجر هؤلاء فهل تؤمر بعد ذلك أن تهجر أهلك ووطنك و... وكل ما عشته في مرابع الطفولة لا بل من البداية درب نفسك تدريجيا على هجرة المعاصي كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فلو عودت نفسك ان تجر المعصير وان تترك ارض الفجور وان تترك قرناء السوء فلعل الله جل وعلا بعد ذلك ان يعينك ان تهجر بلدا لا تستطيع ان تقيم دينك فيها لان الله جل وعلا سوى بين الكفار وبين من مكثوا في ارض لا يستطيعون عبادة الله جل وعلا فيها وابقى وبقوا فيها الله جل وعلا سواهم مع الكفره فقال الله جل وعلا حين قرأ امام عبد الله بن ام مكتوم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم امامه قول الله جل وعلا في سوره النساء واستثنى النبي صلى واستثنى الله عليه وسلم استثنى جل وعلا للنبي صلى الله عليه بكرمه سبحانه وتعالى امام عبد الله بن ام مكتوم استثنى الله جل وعلا ما يناسب عجز عبد الله بن أم مكتوب على أن يخرج من هذه الأرض إلى الأرض التي يستطيع أن يقيم دين الله جل وعلا فيها قال الله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفور ورفورا أي أن الذي يستطيع أن يهجر أرض المعصية إلى أرض طاعة ثم لم يهجر فالله جل وعلا لا يعذره اللهم إذا كان له عذر كعذر عبد الله بنوم مكتوم لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وأقول لك أخير حبيب لن يستقيم للأمة جهاد إلا بهجرة فلا بد أن تعلم أنه مراحل ثلاثة إيمان بالله جل وعلا هجرة إلى الله تعالى جهاد في سبيل الله بعد ذلك يحقق الله جل وعلا التمكين للعبادة فلن يتحقق التمكين الا بجهاد ولن يتحقق الجهاد الا بهجرة ولن تتحقق الهجرة الا بايمان قال الله جل وعلا ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله وفور الرحيم ايمان هجرة جهاد في سبيله بعد ذلك ترجو رحمة الله جل وعلا في الدنيا وفي الاخرة فإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان أمة يعبد الله جل وعلا خرج من هذه الأرض يريد الله والدار الآخرة يريد عبادة الله جل وعلا رغم أنه وحيد أحس بهذه الغربة في هذه في هذا العالم الذي يعج بالكفر ويموج الطغيان والباطل ومع ذلك ثبت نبي الله إبراهيم لأن الله جل وعلا اتخذه خليلاً فإبراهيم رغم أن جميع الأخلاء والأصحاب قد تخلوا عنه إلا أنه يعلم أنه مع الله جل وعلا فمن كان مع الله لا يضل سعيه ومن كان مع الله لا يخيب ظنه فإذا كنت مع الله جل وعلا كما قال ابن القيم من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد فلو وجدت الله جل وعلا كما وجده نبي الله إبراهيم وفقدت الأصحاب والأحباب والخلال والأقرباء بل فقدت المال وفقدت البيت وفقدت كل ما تملك لكنك وجدت الله جل وعلا فقد فوجدت كل شيء لكنك لو أن حولك جميع أهل الأرض وفقدت الله جل وعلا فقد فقدت كل شيء فحاول أخيا أن تجد الله جل وعلا لو حاولت لابد أنك ستجده ستجده خيرا مما تظن به قال الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما فما أحلى أن تجد الله كما وجده نبي الله إبراهيم الدرس السادس من قصة نبي الله إبراهيم قال وهو إبراهيم على الفطرة إبراهيم على الفطرة نبي الله إبراهيم الذي اتخذه الله جل وعلا خليلا من البداية الله جل وعلا يزكيه بقوله ولقد آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُجْدَهُ من من قبل يعني من قبل أن يكون نبيا من أيام صغره أكرمه الله جل وعلا فكان موحدا لله جل وعلا على الفطرة كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه أيضا وجد في بلدة ووسطى القرشيين الذين يعبدون أصنام ويسبحون على النصب ويستخزمون بالأسلام ويبحرون البحائر كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وسط هؤلاء ومع ذلك عصم الله النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد النبي لصنب آتاه الله رجده من قبل فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أغاني فلم يتعرض النبي لموسيقى أو لهو فلم تكشف عورة النبي عليه السلام فلم يأكل النبي من ذبيحة ذبحت على النصف لا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم موحدا من البداية آتاه الله رشده من قبل وهذا هو نبي الله إبراهيم كذلك الذي زكاه الله جل وعلا بهذه الآية ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ومن توحيد إبراهيم ومن فطرة إبراهيم على نبينا وعليه صلى الله عليه وسلم أنه خاطب قومه خطاب المناظرة لا خطاب الشك وهذا أصل لا بد أن تتيقن منه وأن تحفظه خاطب إبراهيم قومه خطاب المناظرة لا خطاب الشك ليدللهم على الطريق إلى الله جل وعلا ليخبرهم أن الفطرة والعقل يدلان الإنسان المستقيم على الله جل وعلا الفطرة والعقل يدلاني الإنسان الذي ينصف نفسه يدلاني على الله جل وعلا إن وقف مع نفسه وقفة صدق ومصارحة ولو وقف أعداؤنا الآن, الآن في هذا الزمان مع كتاب الله جل وعلا أو لو وقف مع أنفسهم ليتدبروا في الكون لعلموا يقينا أن الله جل وعلا هو الإله الواحد الأحد الذي أنزل هذا الكتاب وقد ذكرت لكم آرفا منذ زمن هذا العالم الإنجليزي جيمس جينس العالم الإنجليزي جيمس جينز من أكابر علماء الفلك في العالم خرج في إحدى جامعات أمريكا أمام علماء الفلك العالميين وأغذ يذكر لهم المسافات الشاسعة الهائلة بين النجوم والكواكب والأفلاك والأقمار وغير ذلك وبينما هذا عالم يحكي لهؤلاء علماء, علماء الفلك في العالم في جامعة أمريكا بينما يحكي لهم هذا الكون الشاسع وهذه المسافات الهائلة يكون أن الأرض يدور تدور حول الشمس وحولها حشد كواكب والشمس نجم في مجرة تتكون مما يقارب مئة مليار نجم وهذه المجرة تدور حول مركز الكون الذي نظنه فهناك من المجرات ما يقارب حوالي تلتميت ألف مليون مجرة هذا يسمى الكون المنظور ثم يقول لو فرضنا عنا طائرة خيالية تطير من طرف الكون إلى الطرف الآخر تظل الطائرة وهي تطير بسرعة خيالية 300 ألف كيلو متر في الثانية يعني بسرعة الضوء، يعني تستطيع لو في طيارة بهذه كيفية تستطيع أن تأخذ من مشق الأرض لمغربها 25 مرح سنة واحدة العالم بيخبر هؤلاء بالمسافات عن طريق هذا المثل الذي يضربه لهم طيارة تطير مليون سنة من طرف الكون لن تصل إلى طرف الكون الآخر حتى لو وصلت سيكون الكون قد ضاعت حجمه لأنه كل يوم ينشئ الله جل وعلا كواكب ونجوم وشرات جديدة مصداكا لكون ربنا نحن والسماء بنيناها بأيد وإلا لموسعون بينما هذا العالم الكافر الإنجليزي الكافر أمام علماء الفلك وأثرهم من الكفرة هناك في أمريكا بينما يخبرهم بعومة الكون إذا بدموعي تنزل من عينيه فيقوم عالم من علماء الفلك المسلمين ويقول له نعم صدق ربي جل وعلا حين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء قال من أين يكب هذا الكلام؟ قال هذه آية في كتابنا قال أرني إياها فأراه ترجمة معنى هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء فقال العالم الإنجليزي الذي كان على الكفر أشهد أن هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون فما خرج من مكاني حتى شهد أن لا إلهنا الله وأن محمد رسول الله فالفطرة وحدها تدل الإنسان على الله جل وعلا لذلك فإن نبي الله إبراهيم لما أراد أن يناظر قومه ناظرهم مناظرة واقعية, مناظرة واقعية بالفطرة وإذا أردت أن تتعلم كيفية مناظرة الناس الذين هم على الباطل بالتي أحسن مجادلة بالتي أحسن لتقنعهم كن معهم على أصل متين هو أصل الفطرة هو أصل الذي يتوافق مع فطره وهو ديننا فديننا كل نقطة وكل صغيرة فيه تتوافق مع فطرتك فنبي الله إبراهيم لما ناظر قومه ناظرهم بهذه الطريقة قال الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤخرين. فإبراهيم من المؤخرين؟ والذي أراه ذلك هو الله جل وعلا وهو موكن إبراهيم موكن والله جل وعلا أراه ذلك ليزداد يقينا على يقين كما قال الله جل وعلا بعد ذلك كما سيأتي معنا حين حاج إبراهيم النمروت أو حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنا موكن لكن أريد طمأنين أكثر من ذلك ويقين أكثر من ذلك فهو من البداية على اليقين هو من البداية على الفطرة هو من البداية على التوحيد لكنه ناظره نضاء مناظرة الموكن لا مناظرة الشاك كما حكم الله جل وعلا ذلك من البداية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى توكبا قال هذا ربي قال بعضه العلم قال إبراهيم مستفهما استفهاما إنكاريا على قومه كأنه يقول لهم معقول هذا ربي انت بتقول ذا رب معقول هذا ربي فلما افلت قال لا احب الاثري يعني له مش معقول الرب يظهر احيانا ويختفي احيانا مستحيل الله جل وعلا يكون موجود احيانا ولا يكون موجود احيانا مستحيل الله جل وعلا يعيش احيانا ويموت احيانا يصيد احيانا وينام احيانا مستحيل فأنا لو أحب الآفرين أحب ربي الذي لا يبعد عني أبدا أحب ربي الذي يراني ويحفظني صباح مساح ليل نهار أحب الله جل وعلا لذلك يا نبي الله موسى كما في الإسرائيلية المحمودة كما في الإسرائيلية المحمودة نبي الله موسى لما أراد أن يسأل الله جل وعلا سؤالا فأجابه الله جل وعلا إجابة عملية قال النبي الله إبراهيم يا... قال نبي الله موسى لربه يا رب هل تنام هل تنام يا رب فقال الله جل وعلا يا موسى خذ هاتين الكارورتين وامسك وامسكهما في يديك واصبر عليهما ولا تنام واذا بنبي موسى يحاول ويمسك فتمر الليلة فلما قرب الفجر وهو واقف يحاول ان يمسك بالكارورتين وتعب من كثرة الشهر نام فالقصغت القررتين بعضهما وقعت من يديه وكسرته فلما افاف قال الله جل وعلا اني لو نمت يا موسى طرفة عين لسقط السماء على الأرض فمن الفطرة من الفطرة التي ينبغي ان تقنع بها هؤلاء المفتلون من الفطرة ان تعلم ان الله جل وعلا لا ينام ليه لانه لو نام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 فالله جل وعلا لا ينام أبدا. لا تأخذ سنة ولا لوم. سبحانه وتعالى. فإبراهيم يقنع قومه بهذه التطرة التي هي في كل قلب. قال يا أحب الآفين فلما رأى القمر بازقا. طيب اتفقنا خلاص الكوكب ما ينفعش اله. ليه? لأنه بيخفض. فلما رأى القمر بازقا. قال هذا ربي معقول انتم يتسدقون لديكم رب فباستنوا. قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِيمِ قال لهم لأن ربنا ما هدنيش إلى غير هذا القمر قال لا لكن الله جل وعلا هدانش طيب لا ام الصوت انظروا إلى الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي بعضهم كان بيعبد الكواجب رد عليهم بعضهم يعبد القمر رد عليهم جاء الذين يعبدون الشمس قال هذا ربي هذا أكبر سؤلوا أ وهؤلاء الذين يعبدون الشمس يظنون أنهم عبدوا أحسن مما عبده من عبدوا الكواكب والنجوم والأقمار لا لا لا فلما رأى الشمس بازها قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات الأرض هذه الفطرة إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات الأرض حنيفا وما أنا من المشركين وخاشه قومه قال أتحاجوني, أتحاجوني في الله وقد هدان هذه هداية الله جل وعلا هذا الرجل هذه الفطرة التي علمني الله جل وعلا إياها فلم يشك إبراهيم في ربه جل وعلا طرفة عين فالشك في الله قف لم يشك إبراهيم أبدا في أن الله جل وعلا خالق في أن الله جل وعلا راضب في أن الله جل وعلا مدبر إبراهيم كان موقنا يقينا أكثر من يقيني ويقينك أن نتكلم فإبراهيم هو إمام الموحدين الذي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله على التوحيد وعلى حنيفية قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين الله جل وعلا يزكي إبراهيم وما كان من المشركين وتما ليقى عليكم أن كان ماضي أي أن إبراهيم لم يكن أبداًً مشركاً لم يكن أبداً إبراهيم مشركاً منذ خلقه الله جل وعلا على التحيي على التوحيل على الإمام منذ رزقه الله جل وعلا الرجل هو الصغير منذ أكرمه الله جل وعلا بتربية اليقين في قلبه كبير منذ أرسل الله جل وعلا إليه الرسالة وجعله نبياً منذ اتخذه الله خليل لم يتغير إبراهيم logical إنما ازداد يقين على يقين وزاد ثباتاً على فطرة فإبراهيم لم يهتز طرف عين فتعلم أخير حبيب من نبي لإبراهيم كيف تجادل أعداء الله يجنب على جدان على الفطرة فإبراهيم على الفطرة وعلى التوحيد يعلم الناس الفطرة يعني بعض الناس على سبيل المثال بعض الناس الذي تسأله كما هي عقيدة الجهمية تقول له ربنا فين اشتونا سألتك ربنا فين, فين, ربنا فين؟ كنا أبأنا هم صغيرين بيتعلموا تقولوا فرّة بني أقولك في كل مكان وهو يظن أنه حين يكون الله في كل مكان يظن أنه بذلك عظم الله يظن أنه بذلك قدس الله يظن أنه بذلك رفع أو علم قدر الله جل وعلا لا لا لا وحين يقول أهل السنة وجماعة حين نظهر عقيدا فلقنا الصالح أن الله جل وعلا فوق السماء مستوى على عرشه كما قال هو عن نفسه الرحمن هو على عرش استوى حين يقول ذلك يقولون انتم وضعت ربنا في مكان انتم ما نزلتوش ربنا انتم ما قدستش ربنا لا لا لا لا انما هذا تقديس الله كما امرنا الله جل وعلا فالله جل وعلا هو الذي علمنا وامرنا واخبرنا ان نخبر الناس بانه سبحانه بذاته فوق العرش لكن العرش والكرسية والسماوات والارض تحتاج الى الله جل وعلا فهو المقيت سبحانه وتعالى كل شيء قائم به وهو القيوم الذي يقيم كل شيء الله نعم سبحانه وتعالى مستوى على عرشه إلا أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وفي كل مكانه بسمعه وبصره وعلمه لكن ذاته كما أخبرنا فوق العرش سبحانه وتعالى لما تكن لا ربنا يقول لك كذا يقول ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو وربيعهم ولا قمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا تحاول تكنهم كل دلة يجيب لك متشابهات من القرآن ثم تقول له طيب انت لما فيه تدعو ربنا بتقول ايه يا رب ترفع ايدك فين؟ هذه بالفطرة بالفطرة لو سألت الطفل الصغير اللي عنده سنة ولا سنتين قلت له ربنا فين؟ لوحده هيشاغه اللي فوق فطرة فطرة فطر الله جل وعلا الطفل عليها كذلك اللي هو بيقول ان رب في كل مكان قوله لما فيه تدعو تحط لك الحطر تحط لك في الارض تحط لك في الخلاء ربنا يقول له الله في كل مكان يباو في الخلاء وفي الصحراء وفي المدابل تعالى الله عنا ما يقوله العلوه كبيرا إذا أنت نبتت إلى ربين في الأرض ولا في الحيطه ولا في أي مكان ولا ترفع إليك السماء فطرة فهذا الجهمي الذي يقول لأن الله في كل مكان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا بفطرته يرفع يده إلى السماء فتعلم أن تدعو الناس بهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها واعلم يقينا أن الحق عليه نور أن الحق أبلج وأن الباطل الأجلج وأن الله جل وعلا يابد أن يظهر هذا النور وأن يطفئ هذا الظلام وإن كثرت الظلمات فإن نور الحق أظهر وإن نور الحق أبلج الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خارجون الدرس السابع إبراهيم الداعية إبراهيم الداعية إلى الله جل وعلا دعا نبي الله إبراهيم نعى قومه بكل الوسائل نعى نبي الله إبراهيم قومه بكل صادق بكل مستق بقلب يرضى لهم الخير بقلب يحب لهم الجنة نعى إبراهيم قومه كما قال الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله والتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا إن الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال الله جل وعلا عن دعوة نبينا إبراهيم لقومه ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاجفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأشيدن أصنانكم بعد أن تولوا مجبرين فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إلي رجعون قالوا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 تستخلص منها كيف دعا نبي الله إبراهيم قومه أول ما تستخلصه أن كل نبي يرسله الله جل وعلا لابد أن يتبرأ مما عليه قومه كما قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه يأسى يهدين قال الله جل وعلا قد كانت لكم قسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلا بد لكل نبي أن يبعثه الله جل وعلا لقومه ليعلن صراحة ما أنتم علي من شرك أنا بريء أمام الله جل وعلا منه. ثم يدعوهم إلى الله جل وعلا فكل نبي أرسله الله جل وعلا كذلك فأنت في هذا البلد. لا بد إذا أكرمت الله جل وعلا بالدعاء أن تتبرأ أمام الله مما عليه قوم فإن أشتهي قوم هنا في مصر بعبادة الكبور أو الاستغاثة عند الكبور أو النذور عند الكبور فلا بد أن تتبرأ أمام الله جل وعلا من ذلك وأن تعلن صراحة أمام الناس أنا ممن لا يتخذ على الكبور مساجدا أنا ممن لا يصلي في المسجد الذي عليه قوم او الذي على القبر انا ممن ينتصح بوصية النبي في اخر حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه المساجد ولقد ذهبت منذ ايام كنت في القاهرة في امتحانات في الحسين في الازهر بجوار الحسين واول مرة في حياتي بهوب الاستطلاع ادخل الى مسجد الحسين اول مرة في حياتي ادخل لانظر ماذا يصنعون هناك فوجئت والله أن الدعاء لغير الله دخلت طبعا دخلت بس أتفرك لا صليت حيث مسجد ولا دخلت بس أتفرك فوجئت والله بما لم أخوة اتوقف. دعاء غير الله في المسجد الذي يظنون أنه لله التبرك بالأحجاب التبرك بالحديث منظر والله شفته بعيني الرابل ينادي ابن صغير جاي ابن عشان يحصل له البركة عند الحسين ويا ليت عند الحسين مدفون هناك حسين كما هو معروف متهم في كربلاء الأب نادع لابنه قاله تعالى جي الاب راح الأب نطلع من جيبه فلوس الله رأى لما جرى في صندوق النظور ثم وضعها على الحيطة وعلى الحديد ويحط على دماغ ابنه كأنه بيجيب البركة ويحطها على ابنه يجيب بركة ويحطها على ابنه يا ابن يعلموا البركة من البداية هذه البركة إن لله وإن عليه راجعون فإذا كنت مصريا مسلما من أهل السند وجماعة لابد أن تتبرع من الشرك الذي عليه قومه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قومه أول ما ذهب فبرأ أن عري قومه أول دعوة هل هو؟ لقد شذ أريتنا وعاب أصنامنا أو عاب أريتنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألومك مسح إله له هو بس لا إله إلا الله فعلم أن ذلك شذ لآدم إنكار لهوية هؤلاء فأنت لابد حتى تكون عبدا لله جل وعلا بما يرضي ربك فتبرأ مما عليه قومك ويكون إلهك هو الله سبحانه وتعالى وحده كذلك من دعوة النبي إلى إبراهيم أنه علم تعلم الرد على قومه هذه الإجابة التي أو هذا السؤال تسمعه دائما من الملتزم الحديث أو ما يلتزم ويذهب إلى مسجد من آل السنة يتعلم في السنة يتعلم في الصلاة الصحيحة يذهب إلى مزجر الحي أو مسجد قريته أو إلى بيته يذكر لهم ما سمعه من كلام الله أو كلام النبي عليه السلام في شأن أشياء ما سمعوها من قبل يقولوا العيد الزغير دون اللي هيعلمنا أنت يعني اللي لسه منتزم من يومي اللي تعلمنا إنا وجدنا أبعنا كذلك يفعلون كلمة أو دعوة هؤلاء المبطلين من قوم إبراهيم وقوم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة كان يقولها جميع الطغاة لجميع الأنبياء ان وجدنا اباءنا كذلك يفعلون هذه الكلمه التي قالوا عن إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم العيل الصغير ده اللي يعلمنا العين الصغير ده اللي عرفنا ايه الله مين. العين الصغير الفتى ابراهيم ده هو اللي يدلنا على التوحيد فدائما أهل الحق يتعرضون للبلاء العجيب اللي ما الصغير هذا قيل لنبينا صلى الله عليه واله وسلم حين قال له ان وجدنا اباءنا كذلك يفعلون إن وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمّة، وإنا على آثرين يقتد... مقتدود. كذلك دعا إبراهيم قومه عن طريق الفطرة. فقال: من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلك من الشهدين. اللي خلق السماء الكبيرة العظيمة دي، اللي خلق الأرض المفصولة اللودمة اللي إن إنتوا معها تسيجتو صلوا الأركان لله الذي خلق. أنا أعبد هذا الذي خلق. بس سواء امتزجوها أو هردوها أنا أعبد هذا الذي خلق. وأراد أن يدلهم بدليل فطرة أيضا على الله جل وعلا وأن يأخذهم عن نبادة الأوسان قال لهم عن الأصنان والأوسان قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يقول يعني تبص نظر الفطرة نظرة عقل أوه ودهما الصلاة بوء نقول له يا هبت, يا هبت يا هبت يا هبت هيا دعليك؟ حاول ترمع عليه ما يسوفنا هيا نفسه؟ هذا سبب إسلام معد الصحابة كما قيل عن أبي هريرة وقيل عيد عن غيره أنه لما كان له صنم يجعله في بيته وكان بعض أهله قد آمنوا فإذا به بعض الأفصال يأخذون هذا الصنم ويلقوه في المزبلة ويقول عليه الكلب فينظب إلى هذا الصنم الذي بان عليه الكلب ثم يقول إلهي ربي اترمى في المزبلة ويتموى عن الكلب فيأخده ويغسله ويمسحه ثم يضعوه في البيت ينام يوم الصبح يلاقي خدوه ورموه في المزبلة عند الكلاب تبول عليه يوم إلهي معقول يترموه في المزبلة ويجيب ويغسله ويمسحه ويرجعه تاني في المرة الثالثة له مرمي في المزبلة فأخذوه ثم وقف مع نفسه وقفة شطرة وقفة مصارحة وقفة صدق ثم قال رب يقول الثعلبان برأسه الكلب ولا تعلم تقول عليه رب يقول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا لو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب لأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب ده ليه فطرة التي جعلت اكرمة ابن ابي جهل يسلم ويؤمن بالله جل وعلا حين خرج فار من النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وذهب في سفينة فلما علت الامواج فوق هذه السفينة اذا باهل السفينة اذا باصحاب السفينة يلقون الاصلام بالبحر فقالوا لهم اكرمة اترمون اهليتكم وانتم في أمس الحاجة الى ان تنجيكم وان تغيثكم قالوا يا اكرمة هذا وقت لا ينفع فيه الا دعاء الله وحده وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه هذا وقت لا ينفع فيه إلا دعاء الله وحده فقال سبحان الله إن هذا هو الذي يدعو عليه محمد لإن جاني الله جل وعلا لأرجعن إلى محمد وهو من النبي فهذه الفطرة هي التي حملت على الإسلام فكذلك نبي الله الرحيم دعا قومه بهذه الفطرة فلو حاولت أن تدعو الناس فعليك بهذه الفطرة فهي التي توافق في قلوبهم وديننا هو دين الفطرة ولله الحمد كذلك من دعوة نبيل إبراهيم لقومه أنه دعا قومه بالقلب وباللسان ثم دعاهم بالجوارح فلما لم يستجيبوا أراد إبراهيم أن يغير المنكر أراد إبراهيم أن يؤير المنكر سبحان الله والله يقولنا لما تكف مع تغيير المنكر من قبل إبراهيم ترى عجب, عجب إبراهيم لوحده لوحده يغير هذا المنكر العظيم أمام أهل الأرض جميعا لا يقوم لذلك إلا إبراهيم الذي استخلفه الله خليله الذي هو أمّه في الأرض يقوم إبراهيم فيحطم الأصنام في ويقف أمام الدنيا كلها أمام الدنيا كلها لأنه يعلم أن الله جل وعلا معه غير إبراهيم حين قال في نفسه لقومه وتالله لا تدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين دعوه إلى الله فلم يستجيبه قال أهل العلم قال في نفسه والله والله لأتي ذن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وهنا فعل إبراهيم ما يعينه على هذه هذا المخطط الكبير وهو تحطيم الأصنام التي يدعى, أو يدعى غير الله جل وعلا أمامها أو عندها أو تدعى هي مع ترك الله جل وعلا وترك عباده الله جل وعلا فقال لا والله لا أستطيع أن أهلأ وهناك من يعبد الأصنام لا بد أن نحطن هذه الأصنام وكان إبراهيم صادقا لكنه كما أخبر النبي عليه السلام والسلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في رواية كلهن ما حل بهن عن دين الله جل وعلا هو كذب كذب التهريب لكنه كذب ليعرض بالناس لكي يقيم دين الله جل وعلا أي أي أو لكي يدافع عن دين الله جل وعلا من هذه الكذبة أن هو قادر قوم إني شقيم والكذب الثاني قال هذا بل فعله كبرون والكذبة الثالثة أن قال نبي الله إبراهيم لهذا الفرعون إنها أختي هذه الثلاثة كذبات اثنتان في حق الله وحيدة في حق إبراهيم لكن ما أراد بها إلا وجه الله جل وعلا كما نظن إبراهيم فهو كذب التعريض ليس كذبا حقيقيا كما يظهر لكم في هذه الكصة فنبي الله إبراهيم أقسم الله جل وعلا أن يحطم هذه الأصنام فلما جاءوه قالوا تعال لنا نعبد الأصنام كما هي عادتنا قال إني سقيم إني مريض وأراد به مرض القلب حين رأى قومه يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا لكن إبراهيم تعلم منه هذا درس خطط إبراهيم واتخذ عناصر الخفية والسرية والسرعة ولم يبقي أثرا لفعلته بعد ذلك فهوى نبيه الإبراهيم يخطط فلم يخل اجتحطيم الأصنام إلا يوم العيد حين يخرجون للعيد بعيدا عن الأصنام فقال الله جل وعلا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فخرج إليهم بعد أن ولوا مدبرين في وقت عيدهم ليلعبوا فذهب نبيض إبراهيم وحطم الأصنام ذهب خطط تخطيطا ليكون في وقت العيد ثم ذهب مسرعا كما قال تعالى فراغ إلى آل والراغان كما قلت لكم عند الكلام عن كرم النبي الإبراهيم الراغان له معنى السرعة ومعنى الخفة أي ذهب مسرعا في خفية ذهب مسرعا في خفية ثم حطم الأصنام ثم جاء العنصر الثالث ألا وهو أن لا يبقي لفعلته أثر ويبقي عليهم الحجة في ذلك فعلق نبي الله إبراهيم هذا المعوى الذي هدى بالأصنام على رأس صنم آخر كآخر هو آخر صنم لهم هو الكبير علقها عليهم حتى يظنوا أنه الذي وفعلهم فلما جاءوا ووقفوا أمام أنفسهم ورجعوا إلى أنفسهم علموا أنهم هم الضالون وأنهم حال أن تعبد هذه الأصلام من دون الله لكنه كعادة أهل الباطد لئيما إذا لم يجدوا حجة وإذا لم يجدوا بدا من, هذه من هذا العرض الذي عرض عليهم أو إذا لم يجدوا كلاما يقابلون به هذا الذي أفحموا به وأبهتوا به لا يجدوا إلا أن يشدد على هذا الذي يعرض عليهم الخير لا يجد إلا أن يتعرض له بالسب والشتم والأذى والضرب كما يحدث كثيرا من الثغاة والظلمة فها هو نبي الله إبراهيم بعد أن أقام عليهم الحجة, الحجة وعلم أنهم هم الضالون لأكمهم على أنفسهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نخلصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطكون لقد علمت ما هؤلاء ينطكون قالوا بعد ذلك لم يجدوا بدا إلا أن يتعرضوا له بالقتل قالوا حرقوه وانصروا آليتكم إن كنتم فاعدين هذه الآلهة التي تعبدونها لو لم تنصروها لتعرضتم للألم والأذى فلا بد أن تكونوا مناصرين لدينكم مدافعين عن آليتكم وإلا سنخزركم آليتكم كما يقول أهل الباطل الآن لابد أن ندافع عن الحرية عن الديمقراطية لابد أن ننشر الرخاء والسماحة في الأرض والسلام في الأرض كلها وهم علموا أن الديمقراطية هي مبدأ كافر باطل أن يحكم الشعب الشعب هذا مبدأ كفري بل لا بد أن يحكم الله الشعب لا بد أن يحكم الله الشعب فحكم الله للشعب لا حكم الشعب للشعب هذا هو المبدأ الذي نتعبد الله جل وعلا به كذلك كلام هذه الباطل متطرفين إرهابيين لكن نبي الله موسى أراد أن يقيم الحجة عليهم أمامهم ليعلم الجميع أنه تبرى منهم وأنه على التحيي وهذه لفتة طيبة زكية إبراهيم وهو أن يجمع الناس في صعيد واحد حتى إذا حرق أمامهم يعلنها صريحة أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تتكلم ومن ثم فإني ما عبدتها فأقيمت الحجة عليهم جميعا في وقت واحد فأراد إبراهيم أن يكون سابا في تجميع هؤلاء كما قال الله جل وعلا لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون أي أراد إبراهيم أن يشهد الناس جميعا على ظلم قومه له وعلى عبادة موسى لله جل وعلا محلم لعل هذا أن يكون سابا في إيمان بعضهم وبالفعل لما خرج إبراهيم من النار لما خرج إبراهيم من نج uwagę الله من النار قال أبوه له والله يا إبراهيم إن إلهك خير من إلهنا كما أوي ذلك عن أبيه إن إلهك خير من إلهنا نعمل الإله أولاه الذي ينجيك وقت البأساء والضراء فإبراهيم أقام الحجة عليهم كما صنع نبيه راه موسى حين أراد أن يقيم الحجة على قومه قال لهم إيه قال موعدكم يوم الزين وأن يحشر الناس روحا هل تنسكوا لها الأول حتى يشهدوا أني على التوعيد وأنكم على الباطل وأقيموا الحجة على جميع كما فعل هلام وأصحاب الأخدود لما أراد أن يعلم الملك كيف يقتله؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، ثم اخرج سهما من كنانتي وضعها في كبد قوسي ثم قل باسم الله رب العلاد ستقتلني فلما قام ذلك آمن كثير من الناس وأقيمت الحجة على الباقين وكان ذلك سببا في إيمان كثير منهم فدائما إذا أردت أن تدعو إلى الله جل وعلا أظهر دعوتك للناس جميعا ولا تخشى فإن الله جل وعلا لا بد أن يبهت الظالم ولا بد أن يخدر الكافر وما عليك إلا أن تتعلم من النبي إبراهيم كلمته الخالد للتاردة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن وعلمها الله للنبي وللمؤمنين على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين رضوان الله تعالى علمهم الله جل وعلا كلمة إبراهيم حين قال حسبنا الله ونعم الوكيل أنت حسبي وأنت وكيلي وأنت كافي الله جل وعلا يطمئنك ويقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين يمن دونه لابد أن يافيك الله جل وعلا ما أهمك لابد أن يدفع الله جل وعلا عنك شر أشرار وظلم الفجار لكن كل حسبنا الله ونعم الوكيل قال عبد الله بن عبي البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إغراهيم حين ألقيا في النار وقالها المؤمنون وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤمنون حين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انظر إلى الأجل والفائدة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بفضل العظيم الدرس الثامن على عجالة ألا وهو ابتلاء نبي الله إبراهيم يظن بعض الناس أن إبراهيم تعرض للبلاء في الناي فقط لا بل إبراهيم تعرض... تعرض لبلاء كثير جدا أذكرها لك على عجل إبراهيم تعرض للبلاء في نفسه فالله جل وعلا أمره أن يختتم وهو ابن ثمانين سنة وفيه اختتم إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة يعني ذهب ليختم نفسه بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة صبرا لله جل وعلا بلاء شديد ومع ذلك صبر إبراهيم لله جل وعلا إبراهيم تعرض البلاء في النار ألقي في النار وتعرض للغربة الشديدة تعرض الغربة الشديدة حتى أن بعض الحيوانات كانت تنفق في النار على إبراهيم، بعض الحيوانات كانت تنفق بالنار على إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث عائشة أن إبراهيم لما أُروق في النار جعلت الدواب تطفي عنه النار إلا الوزغ، إلا الوزغ جعل ينفق فيها، لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا نضرب الوزغ اللي هو البرص، النضرب الوزغ، وإذا ضربته من ضربة واحدة فمات من ضربة واحدة، فلك حسنات. اعظم من ان يموت من ضربتين اعظم من ان يموت من ثلاث. كذلك الوزغل هو البرص. كذلك تعرض ابراهيم للبلاء الشديد حيث حرمه الله جل وعلا من الولد ابطر من خمس وثمانين سنة محروم من الولد يدعو الله جل وعلا ولد وابتلاء شديد محروم من الولد وظل يدعو الله جل وعلا اكتر من تمامين سنة ان نزلطه الله جل وعلا الولد رزقه الله جل وعلا الولد من زوجة عقيم من زوجة عقيم بعد أن كبر سنه وضعف بصره ونحل جسده رزقه الله بولد فلما بلغ معه السعد لما أحبه ورأه يلعب أمام عينه ورأى ضحكاته وضع رعب أمام عينه وتعلق قلبه إبراهيم به الله جل وعلا أراد أن يعلم إبراهيم أن قلبه لا بد أن يكون لله وحده فانزع خب ابنك من قلبك إبراهيم فأمره الله جل وعلا أن يقتله كما قال تعالى فلما بعث ماؤه السعى قال يا بني إني أعرف منامي أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبى افعل ما تؤمر تخيل المشهد أنا عزفت المشهد أب محروم من الولد أفضل من تمني سنة من أم عاقر رزقه الله جل وعلا الولد كبر الولد وحافظ عليه لا يخبطه دبة لا تخبطه عربية لا عليه حجر طول عمره محافظ عليه أول ما ولد دعي لعب قدامه وبدأ منظره قال هو أتينا كي أبني تعال يا أبني جب السكينة وصنها وط يا أبني ابن الأبتك من ضرار عشان ما تأخذ نيجي الشفقة والابن يقول له اعمل انت عوزي يا أبي منتهى التسليم لله جل وعلا كما قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم وتله لجبيب وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجل المحسنين أقول لك أن هل تستطيع أن تذبح ابنك لا لا, لا. هل تستطيع أن تذبح شهوتك أن تذبح شيئا من المعاصي تحبه أن تذبح أغنية أو شراء تحبه أن تذبح فيلما تعرف على رؤيته أن تذبح حبك للشطران أو حبك للضمن أو حبك للزهر أو حبك للمضريات هل تستطيع أن تذبح شيئا من محبوباتك لأجل الله جل وعلا كما ذبح إبراهيم الأول في الدنيا من البشر وهو ابن إسماعيل لأجل محبوبه الأول في الأرض والسماء وهو الله جل وعلا جرب لتجاهد نفسك لعل الله جل وعلا أن يتخذك حبيبا وخليلا كذلك إبراهيم الذي جاء بقلب سليم فأسلم لله جل وعلا وأسلم ابنه لله تعرض كذلك للبلاء من النمرود ومن فرعون وتعرض للبلاء حتى من أبيه فعرض البلاء حتى في داخل بيته لكن إبراهيم رسم لنا صورة واضحة رغم البلاء داخل البيت رسم لنا صورة جلية واضحة في البر أدعوك إلى أن تقرأ كيف تأدب إبراهيم مع أبيه الكافر بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أربع مرات فلما كان إبراهيم بارا بأبيه المشرك رزقه الله ابنا بارا به فقال ابنه له نفس الكلمة التي قالها به يا أبتي افعل ما تؤمر يا أبتي افعل ما تؤمر الفرج يأتي بسعة من الله جل وعلا إبراهيم تعرض البلاء في ذبح ابنه فأكرمه الله جل وعلا بنجاة ابنه وبشره بابن آخر وهو إسحاق وبشره من رأي إسحاق يعقوب وتكون سلالة الأنبياء من ابن نبي من من نبي الله إبراهيم طالما أنك استذبح ابنك لا لا سيرزقك الله جل وعلا في الشام لما ترقت زوجتك في مكة سيرزقك الله في الشام لما رزقك الله ابن وعرضت زبحا سيرزقك الله جل وعلا أبناء كثيرة وكلهم من الأنبياء فضل من الله جل وعلا ونعمة إبراهيم يتأدى مع أبيه غاية التأدب بل يحرص على بره بأبيه حتى بعد موته فيدعو ربه جل وعلا بقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين بل يحرص إبراهيم على أبيه حتى هو في أرض المحشر فيقول إبراهيم كما في صيحة بخريم حديثة بريرة يلقى إبراهيم أباه, أباه آذر يوم القيامة في أرض المحشر على وجهه قطرة وغبرة فيقول إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصيني قال أبوه فإني اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب ألم تعذني أنك لا تخزني يوم يبعثون فما هو أخزى من أب الأبعث فيقول الله جل وعلا انظر بين يديك فانظر فإذا بذيخ متلطخ أو ذبح متلطغ يظهر الله جل وعلا له سورة أبيه في سورة خبيثة حتى لا يرضى إبراهيم أن يشفع في أبيه. ثم بعد ذلك يكرم الله نبي الله إبراهيم فيدخله الله الجنة ويبعث لنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر درس لنا يبعث إبراهيم السلام وهو في الجنة إبراهيم هو أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم هو الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة يوم ذهب النبي إلى المعراج لذلك إبراهيم كان خليل الله رفع الله كذلك بالجنة وأرسل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام السلام إلينا كما في الحديث الصحيح الذي هو في قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حين أته جبريل قال إن إبراهيم يقرئك السلام أو حين رأى النبي ببراهيم فقال بلغ قمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الطربة عذبت الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فنبي الله إبراهيم دعا قومه ودعانا كذلك وسلم علينا فلنقل لنبيه إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الله ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياك ممن جمعهم الله جل وعلا في أعلى جنات الخلد مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء والمرسلين وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأقول لكم هذا وأستغفظ الله لكم وصلى الله عليه وسلم وبركة على نبينا محمد والحمد بها وعلا